أنا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثني قول لذاك وجاء لا مله انا لا لا مستحيل يعيقني في الجور لا كم قال لي بعض ستبقى هنا واسمعهم فذاك انا حر من طليق واثق النبني انا ده انا ده هذه هيات سعاده وجفاء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 وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي قلت للاكوان هانذا